بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوات من المشاهدين والمشاهدات وأحييكم إلى هذه الحلقة من هذه السلسلة سلسلة سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تناولنا في الحلقة الماضية بعض الأسئلة التي وردت في أبواب الطهارة وفي هذه الحلقة نستكمل بعض تلك الأسئلة فمن تلك الأسئلة التي وردت في هذا الباب ما رواه اليوم مسلم في صحيح من حديث جابر بن سامر رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنا توضع من لحوم الإبل قال نعم قال نعم ثم سأله عن الصلاة في مرابض الغنم فأباح له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هل نصلي في مرابض الغنم قال نعم قال فهل نصلي في مبارك الإبل قال لا هذا الحديث تضمن جملة من المسائل في هذه القضية منها التفريق بين لحم الغنم ولحم لحم الإبل وهذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من لحم الإبل وهي مسألة مختلفة فيها كما هو معلوم لكن هذا الحديث صريح في الباب وليس تسمى دليل واضح صريح على نسخه أو الغاء العمل به وهذا الحديث أيضا نلمس فيه فطنة هذا الصحابي السائل للنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أنه لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الإبل ولحم الغنم تبعه سؤال آخر وهو هل هناك فرق بين الصلاة في الصلاة بين مرابط الغنم ومبرك الإبل؟ ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. ونحن نعلم وهذه قاعدة مفيدة في العلم. نحن نعلم أن الشريعة لا يمكن أبدا أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين متناقضين. هذا الفهم هو الذي دع, دع دع السائل أو دع الصحابي رضي الله تعالى عنه ليسأل السؤال الثاني بقي البحث هنا في مسألة يكثر السؤال عنها وهو ما الحكمة من التفريق بين بين لحم الإبل وبين غيره. والجواب أنه ورد في حديث البراء وفي حديث بمسعود عند الإمام محمد رضي الله عنه ورحمه في مسنده ورد التفريق أو التعليل بأن الإبل خلقت من الشياطين وقد قو بعض العلماء هذا الحديث لكن الأقرب والأسلم في هذا أن يقال إن الحكمة لم يأتي بها نص قوي وواضح يعني يمكن أن يركن الإنسان إليه وإنما الحكمة هنا بعد خفائها علينا أو حين لا نعرفها بيقين أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نقول إن الحكمة هنا تعبدية هناك حكمة قطعا لكن لم تظهر لنا نحن المكلفين فحين إذن ينبغي علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فإننا نقطع كما شرط أن الشريعة لا تفرق بين بين متماثلين أيضا من المسائل التي يعني يطرحها كثير من الناس من أثر فق هذا الحديث هل أكلوا لحم الإبل أو هل أكلوا الكرش مثلا والمصران ولح ذلك من أجزاء الإبل الأخرى التي لا يستق عليها عرفا اسم اللحم مما يلحق باللحم من جهة النقض عندما يقول به والجواب نعم فإن الله تبارك وتعالى لما حرم لحم الخنزير لم يقل أحد من العلماء إن أكل كرشه مثلا أو مصرانه جائز فإذا من أكل من الكرش أو المصران ونحو ذلك من الإبل فإن حكمه حكم اللحم من الأسئلة أيضا التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب في باب الطهارة ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي والمذي هو سائل لزج يخرج عند تحرك الشهوة قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله وسلم أبارك عليه عن ذلك فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فقال فيه الوضوء وهذا الحديث فيه من العلم أولا جواز التوكيل في السؤال وهذا ظاهر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أين علي ولماذا لم يسأل بل أقر الوكالة وفي هذا فائدة أخرى وهي أن الإنسان لا يصح أبدا أن يمتنع من السؤال بحجة الحياء بل عليه إذا استحيا أن يوكل غيره أو أن يوري في السؤال فيقول ماذا تقولون في سائل يقول كذا وكذا ليس بالضرورة أن يعبر عن نفسه وعلي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين علل بعل وهي قال لمكان ابنته مني فإن هذا الموضوع لما كان فيه نوع من الحساسية ومتعلق بالشاه نحو ذلك وفاطمة رضي الله عنها تحته أي زوجته عليه رضوان الله استحى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله بسبب هذه العلاقة الخاصة وهي علاقة الزوجية وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن الإنسان إذا خرج منه المذي فإنه يجب عليها أن يغسل ذكره وهل يجب عليها أن يغسل أنثيه أي خصيتيه قال بذلك بعض العلم أخذ من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه ولا شك أن هذا أحوط لكن القدر الواجب من الغسل إنما يكفي معه غسل الذكر غسل الذكر فهذا الحديث إذن من الأسئلة التي ترتب أو استفدنا منها علما جما مما يتصل بهذا النوع من الأسئلة المتعلقة بالمذيب وخروج ما يوجب الغسل أو الوضوء أن أم سلم رضي الله عنها كما في صحيح مسلم بل أم سليم رضي الله عنها جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فهل عليها شيء إذا هي رأت ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها فضحت النساء يا أم سليم فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت تربت يمينك نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث من العلم فضل هؤلاء الصحابيات الكريمات رضوان الله عليهن وحرصهن على العلم وقد شاهدت عائشة رضوان الله عليها لنساء الأنصار بالحرص على العلم فقالت رضي الله أو رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من السؤال عن العلم وقد تتبعت كثيرا من الأسئلة في هذه الأبواب وجدت أن أكثر من يسأل من الصحابيات هنا النساء والأنصار وسيمر بنا بإذن الله تعالى نماذج لهذه الأسئلة فهذه المرأة وهي أم سليم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدري ويقع لكثير من النساء فلربما حجب الحياء بعض النساء أن تسأل كما سبق في الإشارة إليه في حديث علي السابق ولكن أم سليم هنا رضي الله عنها وربما لأنها كانت يعني كبيرة في السن لو عما عم لم يكن يقع منها ما يقع من الفتيات الصغيرات أو الشابات في مقتبل العمر من جهة الحياء في السؤال فسألت رضي الله عنها وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليها بل رد عليه الصلاة والسلام استغراب عائشة يعني كان عائشة رضي الله عنها قالت فضحت النساء أو تربت يمينك وهي كلمة تقال ولا تراد حقيقتها يعني حتى عائشة رضي الله عنها استحت وهي تسمع هذا السؤال فقال فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على هذا السؤال وقال بل تغتسل إذا هي أرأت الماء يا أم سليم وفي هذا الحديث من الفقه أيضا وهذا أمر يقع السؤال عنه كثيرا وهي أن المرأة أو حتى الرجل يرى في منامه ما يثير شهوته أو يرى أنه قد أنزل فيستيقظ ثم لا يجد شيئا ولا بللا ولا أثرا فهنا يقول هل الحكم الآن معلق بما أراه الآن أو بمعنى أنه ليس علي شيء يعني لم أرى شيئا أم هو معلق بمرايته في المنام والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء معين وهو الرؤية البصرية للرؤية المنامية قال نعم إذا هي رأت الماء وعلى هذا فمن تذكر شيئا في منامه أو احتلم في منامه أو ظن أنه احتلم أو رأى في المنام أنه احتلم أو حصل منه ما يوجب الإنزال لكنه حينما استيقظ لم ير شيئا فإن الغسل غير واجب عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكمة بشيء محدد فقال نعم إذا هي, إذا إذا هي رأة الماء أيضا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فهل علي, فهل علي أن أنقذه إذا أنا اغتسلت للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين أو فتطهرين وهذا الحديث فيه من الفقه أن المرأة إذا أصابتها الجنابة فإنه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها بل يكفي أن تفيض الماء على رأسها ثلاثة مرات لكن ما الشأن فيما لو كانت المرأة تريد أن تغتسل للحيض، هل الحكم هو هو في غسل الجنابه والجواب لا بل في غسل الحيض يجب عليها أن تنقض شعرها لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الشعرين كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن لما سألته رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن غسل المحيض. قال تأخذوا إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسنوا الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شعون رأسها وهذا لا يتتأتى إلا بنقضه والحكمة في التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة ظاهرة جدا فإن غسل الجنابه قد يتكرر قد يتكرر ربما يتكرر بشكل يومي خصوصا في الأزواج حديثي عهد بعرس أو لغير ذلك من الأسباب بينما غسل الحيضي لا يتكرر في عموم النساء إلا مرة واحدة في الشهر إلا مرة واحدة في الشهر وهذا لا شك أنه من التيسير الذي جاءت به الشريعة فإنه ربما لو كلفت المرأة أن تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة لحصل في ذلك مشقة بالغة كما لو كانت المرأة ذات شعر كثير فالحمد لله الذي هدان لهذه الشريعة السمحه حقا وهذه الشريعة التي مبناها على اليسر وهذه الشريعة التي إذا اشتد فيها الأمر على المكلف جاء معه التيسير والتسهيل بحمد الله تبارك وتعالى هذه أيها الإخوة والأخوات نماذج من الأسئلة التي طرحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء في مسائل متنوعة من أبواب الطهارة وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نلتقي على خير في أسئلة تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة فعلى ذلكم الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا